ومن المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم وَأَنَّهُ اسْتَطْعَمَ عَنَ الطَّرِيقِ أَسْطَيْنَاهُ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ